ق ل ت ساقفز م فيه في الاثر ا ل م ا ض ي ة ولكن شاء الله سبحانه وتعالى يقولون ت ق ف ز ن ه ي الاثر ا ل م ا ي قالت ظن الصيدليه ح م ه الله تعالى رفعت ا ل م ع ت ذ ل ة ر أ س ه ا فلما ن ش أ ا ل أ ش ع ر ي حجزهم اقناع السلام رفعت المعتذره راسها فلما ن ش أ ا ل أ ش ع ر ي حجزهم في الأنمان على الأنمان في تلك الفترة في الفترة رفعت التاريخية أقناع هذا تلك وصارت تزيلت رأسها ملكنا بمعنى ذات ش و ك ة وشوكت على المسلمين في عقائدهم وحدثت هناك فتنه فاعرفوا انهم كانوا ي س ل م ا ن ش أ ا ل ش ع ا ء والذي انشاه هو الله سبحانه وتعالى حيث قذف في قلبه واردات الشك فاعتزل الناس وهداه الله سبحانه وتعالى إ ل ى الحق ثم انتسب لنصره اهل السنه والجماعه وفرح المسلمون بجميل سعيه في ذلك وانتسبوا اليه وقالوا نحن اشاعر ومن هنا ايها الاخوه الكرام حجزهم في اقناع السماء بمعنى اقمع ي ب د أ ماشي اللوضيع صح بمعنى ضيق عليه بعض ا ل ر و ا ت ن ق و ل كان يبحث عن مجالسهم هو يفتش عن م ج ا ل س ا ل م ع ت د ل ة ويدعو إ ل ى مناظرتهم ا والى اسحاقهم فالطيرفي الطيرفي العنماء قالوا تلك الفترة أبو بكر الفترة جميع العواصم منذ العلمية في الأمة تدرس بمنهج الامام الاشعري وكذلك هناك قرينه ا وهو ا ل إ م ا م أ ب و منصور ا ل ما تريد و في م د ر س ة س م ر ق ا ن وبلاد ما وراء النهر العواصم العلمية جميعا السلف الصالح ما العواصم العلمية؟ بأدل للأشعري تمثل عريقة عقيدة وتقر بمدرسته كمدرسة سنية عريقة تمثل عقيدة السلف ما هي تقر حتى هذه وعندنا كذلك نلقاها حق وعندنا بلاد الشام وكذلك لا ت س ت ه ي ب في بلاد الهند ا ل ه ن د راي ح ق م ة ع ل م ي ه ل م تضع حقها في بلاد المغرب قل من يعلم ماذا يوجد من علم ومن ت خ ط ص ا ر ومن ص ر ا ث عزلاء في بلادهم وكذلك العلم د ك ذ ل بلاد ما وراء النهر هذه البلاد التي تسمى الان داوستان داجاستان ت ر ز ي ق ي ا هذه كذلك فيها علماء فيها اهم, أجل أهم العواصف ا ل ع ل م ي ة والتقطيع كثيره جدا متعلقه بلادكم كلها تعالى حديث حديث الله الله وكذلك عقيدة في الحديث الهاقر ن صلى اذا تجتمع ل رايتم اختلافا فعليكم بالسواد ا ل ا ع ر ا ب ومن شد شد النار ص وكذلك ت ناره إذا عليه وسلم اختلافة رأيتم م من الأعمى ومن النار السواد شدة شدة في ه ا يعني م ث المراجعة للثالث الماضي و ذ ل ك تكلمنا عن ا ل إ ب ا د ة ذلك الكتاب الذي يدعى أ ن ل أ ب ي الحسن ا ل أ ش ع ر ي فورا ثالثا س ر ا ج ع فيه عن عقيدته والتريق لم يدول هذه القصة أبدا فلا سراجع أبو الحسن الأشعري سرا لم يدول هل ندري هذه أبو مثلا هل ترك لنا هذا الكتاب وهو لا يصرح فيه بذلك إ ن م ا يصرح فيه ب ط ر ي ق ة ا ل ت ف و ي ر التي هي أ ح د الطرق في فهم ايات متشابهه ل ي هو ا ل الإمام غريب عن、التعريف. وسيكرمنا ان شاء الله الشيخ نضار بورقه فيها الاسناد المتصل من الامام الثالوثي عليكم عليكم من ممشيوه إ ل ى أ ب ي الحسن ا ل أ ش ع ا ل ن أن نبدأ أشارنا ق قبل ط ة المهمة التي أشرنا إليها الدرس الماضي في ربما بعضكم اهتم بها وبعضكم نذكره بها نحن ل ا ن ق ل د في ا ل ع ق ي د ة أ ح د ا ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة تختلف عن ا ل ع ق ي د ة ا ل ن ص ر ا ن ي ة التي يقول فيها اعلامهم في علم ا ل ل ا و س النظامي دع عقلك ثم اعتقدت مايش موجود هذه ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م من ي جزئية جزئيات العقيدة ة كل ل ا إ س ل ا م ي ة معلومة يعرفها المتخصصون بدليلها العقل والنقل ولكن أ ب و الحسن ا ل أ ش ع ل بنى منهجا وبنى م د ر س ة في الدفاع عن ا ل إ س ل ا م تبقى في الصداره الى يومنا هذا ومن هذا به المسلمون هذا به الباب يعني من عمريقة الإسلام في دائرة إن شاء الله. هل يخيفنا هل يخيفنا قصة الـ الـ قول من يقول أ ن أ ب ا الحسن ا ل أ ش ع ر ي تراجع في أ خ ر ي ا ت حياتي الدكتور ت س ي ر عمر الخميس أ ت ذ ك ر و أ ن ا صغير في السن قال لي نقرض جدلا أ ن الامام ا ل أ ش ع ر ي تراجع نحن لا نتراجع ل أ ن ن ا لا نقلل في العقيده أظن المسألة مضاحة أكثر منها مضاحة المسألة هذه أكثر فنفس الكتاب إ ن شاء الله في ا ل م ق د م ة والكتاب هو في شكل م ث ل مع شرح المثل للامام التالوتي وهو كتاب الحفيده والشرح للشيخ العالمي المغربي وهو تجدون في ا ل م ق د م ة ي ع ن ي ر ت ه ا ل ع ل م ي ة وهو ابو حامد محمد العربي الباسي شرك العقيدة الحفيدة بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيد المرسلين وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن شرح ا ل ع ق ي د ة ا ل ح ف ي ظ ة للشيخ ا ل إ م ا م أ ب ي حامد محمد العربي المادي المالكي ا ل أ ش ع ر ي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على مولان ا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم تسليما قال الشيخ ا ل إ م ا م العالم المحقق ا ل ق د و ة ا ل ب ر ك ة أ ب و عبد الله محمد العربي ابن الشيخ ا ل ط ا ل ف العالم العامل ابي المحاسن يوسف ا ل ف ا ت ي قال عبد الله الفقير اليه محمد العربي لطف الله ف ي ه وكان له كان له أ ي كان عونا له وموفقا له في هذه ا ل و ظ ي ف ة أ م ا بعد حمد الله تعالى فاتح ا ل ث و ن ومانح العون و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد ق د و ة ا ل أ ن ب ي ا ء وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه صفوه ا ل أ ص ف ي ا ء فهذا تعليق في غ ا ي ة الاختصار على ع ق ي د ة الشيخ ا ل إ م ا م ي الشيخ ا ل إ م ا م ي ابي عبد الله السنوسي ا ل م ع ر و ف ة بالحفيد هذا الكتاب معروف اسمه بالحفيد يجانس اختصارها بمعنى الشرح يشبه المثل في الاختصار ويجني أ ق م ا ر ه ا ن س أ ل الله أ ن نستفيد و أ ن ن س ت م ي ر ب أ ق م ا ر ه ا وبالله ن س ت ع ي ن ف أ ع ف و قال الشيخ ا ل إ م ا م ا ل أ ص و ل ي العالم أ ب و عبد الله محمد ا بن يوسف ا بن عمر ا بن شعيب السنوسي السلساني المتوفى س ن ة خمس ة وتسعين وثمانمائه الحمد لله ا ل إ م ا م السنوسي ب د أ الحفيظ بحمد الله سبحانه وتعالى قال الشارع رحمه الله تعالى مفتتحا بها أ ي ابتدا الحفيده مفتتحا بقوله الحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز ا ل ق ر آ ن ا ل ك ا ي م وعملا بالحديث الكريم يقصد بذلك الحديث النذر الذي ي ت ع ر ف و ن ه كل أ م ر في بال لا ي ب د أ في ه الحمد لله فهو أ ب ص ر فهو ابصر قال العلماء ان نبارك لنا قال والحمد في الاقتلاع هو الثناء باللسان مع قبض التعظيم الحمد اذا قيل فلان حمد الله سبحانه وتعالى الى اخره فيراد به اثنى ا على الله سبحانه وتعالى بلسانه ث ن ا ا المقصود منه هو تعظيمه سبحانه وتعالى سواء تعلق بالفضائل أ و بالفواضل هذه ا ل ع ب ا ر ة أ ض ا ف ه ا ا ل ش ي خ ليفرق بين الشكر وبين الحمد ل أ ن الشكر على ا ل ع ب م ا ء يكون في مقابل النعم ولكن الحمد سواء كان في مقابل ن ع م ة أ و ليس في مقابل ن ع م ة نحمد الله سبحانه وتعالى ل أ ن ه اهل لذلك ل أ ن ه مستحق للثناء لعظيم صفاته ولعظيم ذاته ولعظيم أ ف ع ا ل ه سواء ب ح ا ن ه ت ع ل ى س و ا تعلق ذلك بالصفات ا ل ف ا ض ل ة أ و تعلق ذلك بما تفضل الله سبحانه وتعالى علينا من النعم الظاهره والباطله واتى ب ا ل ص ل ا ة على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الحمد تبركا بها صلى على سيد النبي صلى الله عليه وسلم ت ب ر ك ا ب ا ل ص ل ا ة عليه رجاء ل ل ب ر ك ة ورجاء للنفع ل أ ن الله سبحانه وتعالى جعل ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم سببا شرعيا من أ ق د ا ب ا ل ا س ت ف ا د ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ن س أ ل الله أ ن ي ف ع ن ا بذلك و أ ت ى ب ا ل ص ل ا ة على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الحمد تبركا بها فقال و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ المصنف ا ل إ م ا م السنوسي يقصد بذلك وصلاه ل ل ه على رسوله صلى الله عليه وسلم ز ي ا د ة كثرمه وانعام الله سبحانه وتعالى عندما قال في كتابه العزيز إ ن الله وملائكته يصلون على النبي ص ل ا ة الله على نبيه أ ي أ ن يزيده في الاكرام و أ ن يزيده في الانعام وسلامه ز ي ا د ة ت أ م ي ن له فرسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ن ه الله سبحانه وتعالى من كل سوء في ذاته وفي صفاته في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة وفي كل ل ح ظ ة يزيده أ م ا ن ا على أ م ا ن صلى الله عليه وسلم و ز ي ا د ة ت أ م ي ن له و ط ي ب تحيه واعوام من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هنا بعض الفوائد وبعض الاشارات ايها ا ل ا خ و ة الكرام اذكركم ونفسي بمعنى, بمعنى من المعاني المتعلق بحمد الله وبشكر الله هناك قوله يقولها العلماء الصالحون قيدوا النعم قبل أ ن تتحول إ ل ى ن ق ط الله سبحانه وتعالى ينعم علينا ب ن ع م ة مثل هذه ا ل د و ر ة مثلا ن ع م ة د ن ي و ي ة أ و أ خ ر ى إ ن شاء الله تبدو ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة ينعم على ا ل إ ن س ا ن ب ا ل ن ع م ة فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يشكرها إ ذ ا شكرها ا ل إ ن س ا ن فقد قيدها يعني تقييد النعم بشكر ا ل ل سبحانه وتعالى على جميع نعمه ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة طيب إ ذ ا لم يشكر ا ل ا س ا ن ا ل ن ع م ة وغفل عنها بدءوا ل ع ي ا ذ بالله ربما لم ينظر إ ل ي ه ا أ ن ه ا ن ع م ة ويحتقرها ويتقال ينظر إ ل ي ه ا أ ن ه ا ص غ ي ر ة و ق ل ي ل ة و ل ي ث ق عظيم هو مهدد بشيئين اخف الشيئين أ ن تسلب منه النعمه طيب مره ج ا ر ي ة بشيء من ي ا ف ع ي ا أ ق ل شيء يعني أ خ ف الظهرين هو سلب النار هو إ ن ا ل ن ع م ة تسلب منه هذا أ خ ف الظهرين ولكن ا ل أ ك ب ر من ذلك هو أ ن تنقلب ا ل ن ع م ة إ ل ى نعمه ان تنقلب ا ل ن ع م ة إ ل ى نعمه ف إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نقيد النعم و أ ن يحفظنا الله سبحانه و تعالى من أ ن ننقلب إ ل ى نقم فعلنا أ ن نشكر الله سبحانه و تعالى و أ ن نحمده على جميع نعمه الظاهره والباطنه الجلي والخفيه فالحمد لله على نعم الله ولا شك أ ن من أ ع ظ م النعم هو أ ن يوفقنا سبحانه وتعالى أ ن نتعلم ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة هذا من أ ع ظ م النعم تذكر و ا في ا ل أ ز م ن ا ل س ا ب ق ة كيف كان ا ل أ م ر إ ذ ا قارنا ن ا ل أ ز م ن ا ل س ا ب ق ة بهذا الزمان الثنا في ن ع م ة يعجز العقل عن تقدير قيمتها و ل اخيرا في الأحلام ثاني. ثاني نعمة عظيمة ثابت ثاني من الله、أخيراً. كل نعمه عندها نوع معين من الشكر شكر اللسان هذا ا ل جاري في جميع النعم ولكن هناك نعم عندها شكر مخصوص مثلا اذا ا ل م و ل عز وجل تكرم علينا في قريه ما بمسجد مفتوح تقييد هذه النعمه باعمار المسجد إ ذ ا الله عز وجل تكرم علينا بمن يعلمنا ا ل ع ق ي د ة شكر هذه ا ل ن ع م ة أ ن نتعلم العقيده اذا الله عز وجل تكرم علينا بفتح المدارس ا ل ق ر آ ن ي ة تقييد هذه ا ل ن ع م ة أ ن نبعث أ ب ن ا ء ن ا و أ ن نعمر هذه المدارس ا ل ق ر آ ن ي ة وهكذا بما اننا نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه فلن يتطلق علينا أحد من الذي ا ا ل ذ يتصرف في الكون الله, الله سبحانه وتعالى ولكن في ف ت ر ة المال لم يشكر هذه البلاد ربما فصلوا في شكر الله على ن ع م ة طلب العلم فسلبت منهم ثم ردت إ ل ي ن ا وهذا ابتلاء ا نشكر ام نكفر ان شاء الله نكون من الشاكرين ولا نكون من أ ن ج ا ف ي ن ا ل ج ا ل ة ا ل أ خ ي ر ة في ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ث م عاد س ي ئ ة ث م ا برشا خيال ي ك ل و ه ا فان تعرف الشيء هذا موجود شوف و ا خيالك فيقول يقول صلى وسلم قال صلى وسلم هذا ليس من تعظيم رسول الله في شيء و ل أ ل ف لا يزيد طيب الشرع يقول إ ذ ا ذكر اسمه الشريف أ ن ن ص ل ي عليه بالتعظيم والتحقيق ما معنى ب ا ل ط ا ل ب و ا ل س ح ي ق أ ن نقول صلى الله عليه وسلم لذلك ي نوصف ان كلنا دائما عند ذكر اسمه العظيم صلى الله عليه وسلم ان يقول بكل سكينه وبقاء صلى الله عليه وسلم ن ن ت ق ل إ ل ى ا ل ص ف ح ة التي تليها صفحه ة 25 ب الالهيات يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه الامين ولما حمد الله تعالى وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم شرع ن اصبحت ا ه في م س ل واحده من ا ل م ا ل م ا د ه من م س ل م و د ه ن ا ل م م ي ن و د ه من المسلمين واحده من ا ل م س ا م ي ن واحده من المسلمين واحده من ا ل م ا ل خ ط ن واحده م المسلمين واحده م ا ل م س ل ي ن ا ح د ه م ا ل ف ي ه واحده من ا ل م س ل م خ ط ا ب ا ه م ا م ا ل م ع كل من س ي ق ر أ ه ذ ا ا ل ك ت ا ب و س ي س ت ف ي د من ه ن س أ ل ا ل ل ه ت ع ا ل ى أن ي ك و ن س ب ب من ا ل ل ش ي ا ح د ه من ا ل م ل م يقول الشارح أ ي يا من يصح منه العلم الذي يصح منه العلم ا ل إ ن س ا ن العاقل المدرك الذي ي ف ه م المعاني ويجيد ا ل ت م ي ز بينها اعلم يا من يصح منه العلم أ ن الله تعالى هو مولانا أ ي ناصرنا جل وعلا جل أ ي عظما وعز أ ي غلبه فالله سبحانه وتعالى هو ن ص ف ر ن ا والله سبحانه وتعالى جليل عظيم سبحانه وتعالى وهو كذلك عزيز فهو مالك الملك وهو الغالب على جميع ا ل أ م و ر سبحانه وتعالى جل أ ي عظمه وعز أ ي غلبه واجب الوجود ب د أ الشيخ رحمه الله تعالى في مبحث الصفات وهنا ا ل ص ف ة ا ل أ و ل ى هي ص ف ة ماذا ص ف ة الوجود اذا واجب الوجود هذه ا ل ع ب ا ر ة تتكون من كلمتين اثنين واجب الوجب فوق <تصفيق> الدراسه كامله اقول ان شاء الله اذا لم تكن ان شاء الله هذه السنه والجماعه لا يعتقدون أ ن مصطفى حق لذلك قال الله سبحانه وتعالى لا ن ه ا ي ة لان ذ ي د لا ن ه ا ي ة لكمالاته ف ي س ا ت ك م ا ل وكل كمال من كمالاته لا ن ه ا ي ة له لذلك تعالى الله سبحانه وتعالى أ ن ه ف ي ط ب ي علمه جز جلاله وعن ل و ا ت ه هذه القاعده ا ل أ و ل ى يعني في طريق علم ا ل ع ق ي د ة لانك تسير إ ل ى الله سبحانه وتعالى في معرفتك لله سبحانه وتعالى أ و ل خطوه ة خطوة أول ما ه ك ه ا في هذا العلم ن علم الناس أ ن المولى ع د و ج د كمالاته سبحانه وتعالى لا ن ه ا ي ة لها يعني ما يقدرش ا ل إ ن س ا ن يكسبها ي ق و ل عدد كمالات ذات الله خمسه م ئ ة و س ت ة وسبعين كمال اما أ بعد ما نجموش ا ل ي د حشاه سبحانه وتعالى افوز لها. وكل صفة من ليس لها حد وليس لها فمثلا فرغت في جمعيه العلوم الشرعيه ان المولى عز وجل مخطط بصفه العلم صحيح لكن من كمالاته سبحانه وتعالى انه عالم وهذه الصفه ليس لها حدود وليس لها الهات بحيث لا يجوز عليها لا الزياده على النقطه لما ا الزيادة ولا ط طيّن فيه م كان ا ل أ م ر كذلك اخر هل يعقل أ ن المولى ع ب د ا ل وكمالاته لا نهايه لنا ان يعلمنا اياه جميعا ذلك لا ي ُ ف س ك ه أ ح د من مخلوقاته لذلك علمنا ن سبحانه وتعالى من كمالاته بقدر ا ل ط ا ق ة ا ل ب ش ر ي ة وبقدر الطاقه اللغويه وبقدر ما ي ت ه ل ه العقل و ي ت ه ل ه البشر اول صفه من هذه الصفات واول كمال من هذه الكمالات انه سبحانه وتعالى واجب ا ل ع الوجود ر ة ا ل ل م اذن هذه الصفه الاولى أ ا ل صفه ا الوجود الله سبحانه وتعالى موجود ومنتصف ب ك ل ا س ا م وهنا لا بد من إ ش ا ر ة وسيكون الشرح إ ن شاء الله في شكل إ ش ا ر ا ت ربما هي قواعد وربما هي مفاتيح ف د ي م من أ ج ل أ ن تساعدكم في البحث في المستقبل فمشكون يقبل بسم الله بسم الله طيب إ ن شاء الله انتبعوا قياد نكتبوش لكن لا مثالة هل ي في ش ك فائدة ل يقدر يصطادها العلم صيد و ا ل ك ت ا ب ة خير و ه ل أ ل ا ل المسلمون يعتقدون أ ن الله ذات م و ج و د ة وليس فالله سبحانه وتعالى موجود حقيقه وليس ف ك ر ة أ و ف ل س ف ة في الذهن هذا نقوله ل أ ن ه ل ا يدرس ا ل ف ل س ف ة وفي بلادنا في برنامج ف ل س ف ه ي من يؤمنون ب ا ل ا ل و ه ي ة و ب أ ن ا ل إ ل ه فكره أ ذ ه ا ن البشر فقط قل لك الإله ولكن لا أكرر أنا أكرر أي منتصفا الوجود بوجود به بصفة أنه موجود و ج و د حقيقيا كوجود ذواتنا إ ن م ا هو ف ك ر ة ف ك ر ة فقط في الذهن وهذا ما يسبب ا ل ف ل س ف ة في التلطيف بمعنى أ ن نؤمن بوجود الحقائق ليس وجودا عينيا ذاتيا خارج الذهن إ ن م ا نؤمن بها فقط في ا ل ذ ه الذي ن ا يؤمن أ ن الله سبحانه وتعالى فقط هو ف ك ر ة في الذهن هذا لا يصح إ ي م ا ن ه مفهوم إ ن شاء الله الله عز وجل عز موجود ووجوده متحقق في الواقع بل هو واجب الوجود وجوده أ ق و ى من وجود الكائنات التي خلقها مفهوم إ ن شاء الله ومن هنا ا ل علماء ع ل م ا ء ا ل إ س ل ا م و خ ا ص ة في المدرسه ة الأشعرية ي ت ع م ل و ن ذ ه ا ل ع ب ا ر ة واجب الوجود ش و رأوا ف ل ع ب ا ر ة العبارة هذه العبارة هذه ف ي المدرة الأشعرية لا يعرف و ا حقيقتها إ ل ا من درس ا ل ف ل س ف ة ا ل م ق ا ر ن ة والفلسفات أ نشأت د ي التي ا ن ي ت ك القرون ا ل ل و ف التي ن ش أ ت في تلك القرون التي ا ز ه ر ت فيها ا ل م د ر س ة الاشعريه إ ذ ا اعتقد المسلم أ ن الله موجود فهذا مما لا شك في ي ه لكن لما يختك ا ل إ ن س ا ن ب ا ل أ د ي ا ن الوضعيه ة الوضعية وبالفلسفات الوضعية سيعرف مدى أ م ي ة هذه ا ل ع ب ا ر ة الله سبحانه وتعالى موجود وهو واجب الوجود وجوده واجب وليس وجودا عرضيا او وجودا اقل من ذلك مفهوم ان شاء الله طيبين هذه الصفه الاولى هي صفه صفه الوجود صلى ا ل ي الشارح هنا قد ح ف ل ب م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة هي في ا ل ح ق ي ق ة لا نستطيع أ ن نشرحها ل أ ن ه ا م س أ ل ة ط و ي ل ة وهي من باب الطرف الفكري قال الشارح وهو يعود الضمير على أ ق ر ب مذكور أ ي وجود هذه الوجود وهو عين ا ذ ا ت عند الشيخ من المقصود بالشيخ الشيخ هو ا ل إ م ا م ا ل أ ش ع ر ي ا ل إ م ا م ا ل أ ش ع ر ي يعتقد أ ن ص ف ة الوجود تدل على عين الذات وليست ص ف ة قائمه ة بالذات وذابض ل ع ي ا الإمام إذا عند ب ا ل ر فخر الراز ا الدين ه ذ ا يعني ليريد يعمل لكن شرح هذه المسألة لأن المسألة فلسفية عويصة أن لكن مناسب لأن لله المسألة مسألة هذه شرح موش متعلقة بحقيقة الصفة وما معنى الصفة بحقيقة الصفة نفسية هذه وهذا كلمه ة وجود شيء زائد على الذات أم يعني الـ الـ الـ الوقت زائد شيء يعني يكفي الذات لا ا على لذلك ل أم م م أن أن نعتقد أن الله موجود واجب ج و وأنه و د الوجود ل ك ما ة و ج ب م المقصود بها س ي أ ت ي معنا إن ش ان ء الله بشي جيد ي ع ي وقت و ن شاء ر ه الله قال واجب الوجود وهو عين الذات عند الشيخي وهو عند عين وذابد علينا الإمام عند、الإمامي. سبحان الله هذا العلم هو علم اصول الدين مبني على التوضيح ومبني على ت ج ل ي ة ا ل أ م و ر وبحمد الله اهل ا ل ص ن ة و ا ل ج م ا ع ة في تبيين عقيدتهم لا يستعملون الطرق ا ل د ب ل و م ا س ي د ة و الله عز وجل وضعه في م س ؤ و ل ي ة خطيره ة صحاً、لا. فهل يعقد الناس على م ق ر ب ة من الهلاك وهو يستعمل الطرق ا ل د ب ل و م ا س ي ة والكلام المجمل في علم العقيده ة لأن ذ ا الشيء الظناب عن بلاد الشام يما المنطلق نتكلم مرطلق المنطلق من ومش المشايخ في يعني مخياني عنه على بعض منه من فهو خبرة كتب فقط يدرس ا ل ع ق ي د ة ب ط ر ي ق ة د ب ل و م ا س ي ة م ج م ل ة ندعو ح نصيح ن إلى جمع الى ص ف إ ل توحيد الصف لا ندعو لا الى الجدال ولا الى المراه ولا الى التكفير أظن أن بمجرد أ ب ا حامد يقول أ ب و الحسن ا ل أ ش ع ر ي يعتقد أ ن الوجود عين الذات و ا ل إ م ا م الرازي يعتقد أ ن الوجود شيء زائد عن الذات هل يخجل المسلمون من أ ن يبينوا تراثهم الفكري وتراثهم العقدي و أ ن يبينوا الحقائق لا يخجلون من ذلك بل من كتب علما الجبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه برجال إ ل يقول جامد المنجين النار الله أدا من من ونسأل نتولى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى ونفعل به م ن ه ج ي ة الشيخ في م ب ح ث البلايات هو أ ن يعدد الصفات لذلك سنقرا كل ص ف ة على حده ثم نتصور الصفه تصورا كريما ثم س ي أ ت ي ا ل أ د ل ة ت ف ص ي ل ي ة على كل صفر إ ذ ن ا ل آ ن ل ي ز مقصودنا أ ن ندرس الصفا مع الدليل مفهوم إ ن شاء الله وهذه منهجيه ة ربانية ب إذا كانت ت تكتبه عبد قال سيدنا س في ف ربانيه قوله تعالى ولكن كونوا تعالى ر ي الربانيون ن م تقوم الذين بشغار العذن قبل كباره هذا بالكثير قبل يبدأون في تفسيره الربانيون هم الذين ي ب د أ و ن بصغار العلم قبل كباره فدرج العلماء حتى في الفقه أ ن يعلموا المسائل ثم يعلموا ا د ل ة المسائل والشيخ هنا سيعلمنا و ل ص ف ا ت ثم بعد ذلك ستاتي كل ص ف ة ب د ل ي ل ه ا مفهوم ان شاء الله طيب قبل كباره الربانيون هم الذين ي ب د أ و ن بصغار العلم قبل كباره يعني يتدرجون في العلم يتبدأ رجول احد ل ل س ا ا م ثم مرة و طلقه العلم في برهان لا يجيد ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة مزال ا فقط تحذير هي سته سنوات ا ل ا م ي ن ي ة بل لها سنتين تحذير ما زالت تفصل لا أول ممتع يفهم في اول ل العربية مش يشتغل ل غ ة ا مش ا ا ف ق ت ش ا ط ب ي ن ثم قاد قرريني إسمائيل برمان الموافقات الشاطبية فأول ن ص ي ح ة م ص ح به هي ن ص ي ح ة كريم عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال الرباني وهو ا ل الذين يبداون بصغار العلم ق د ل كباره قال واجب القدم هذه الصفه الثانيه هي صفه القدم الله سبحانه, وتعالى قديم. الله سبحانه وتعالى قديم وهذا شرح هذه الصفه قال الشيخ وهو عدم ابتداء الوجود ع د ما ب ت د الوجود ا ء معنى ا م عدم ابتداء الوجود أ ي أ ن الله سبحانه وتعالى وجوده ليس له ب د ا ي ة الله سبحانه وتعالى ليس حادثا وجوده أ ز ل ي قديم صرمدي لم يسبقه ل ا عدم فهو س ب ح ابتداء ن ه وتعالى لوجوده ا ليس لي ابتداد عدم ابتداد الوجود ب ت د ا ا ء هذا الذي يعبر عنه بالقدم م ف هذا و م إن شاء الله ه ما معنى عدم ابتداء الوجود أ ي أ ن الله سبحانه وتعالى ليس لوجوده لي ابتداء الكثير من الديانات ا ل ش ر ق ي ة تجوز أ ن يكون الاله مولودا وأن الإله مخلوقاً. وقد أ ن يكون و الإله ل م خ ا و ق ت أ ث ر ت بهذه الديانات ا ل ع ق ي د ة النصرانيه ذ ه العقيدة رسالة العقيدة تسمى ع ق ي د ة الشرق الادنى أ د ن ى ل ق ي اللي هي بركيا م م ق د و ي ا المطاكيا و ت س ب القديم ع ي ة ا ل ة و ت س ى بالأبخار هؤلاء أقوام جاذب عقلا وجاذب ديانتهم أن يولد الإله يولد أن وأن يموت وأن يتزوج وأن عندهم عريقة يموت يتزوج يكون في الديان هناك ابتداء لوجوده و ا ن ت ه ا ب لوجوده جاء ا ل إ س ل ا م ليصحح تصورات الناس ويوجب على الناس أ ن يعتقدوا أ ن ه سبحانه وتعالى هو ا ل أ و ل وهو ا ل آ خ ر قال وهو صفه س ل ب ي ة على الاصح ح ل كلمة القطحة هكذا أو ة في ا ب وفقط في شده اشاره لما قال على الاقصر هناك خلاف ك بين متقدمين اشاره و م ت ح ث ر ي ن اشاره هذه صفه ة من صفات المعالم صفه معنويه او صفه سلبيه ا ل ش ي ن ا ه ا ع كلمه اتجابية عقل الاطعمه ل لأن ل ن ا د ذ ا هو ا ل ن ي ه ن الى و ا س ل م ع د ان م ا الوجود سلبية فرصيفة هناك خلافا بين متقدمي الاشاعر ومتاخري ل صفة ف من ا ا ل ا ي صفة سلبية ش ا الخلاف الآن م ح ع ه هناك م س أ ل ة لابد أ ن نتطرق إ ل ي ه ا بعض العلماء في ا ل أ و س ا ط ا ل ع ل م ي ة لا أ د ر ي لماذا يقومون بذلك يقولون أ ن القدم لم يرد في الكتاب والسنه لم الكتاب والسن البلسائل الإكتبو من يرد في الكتاب والسنة. من الحديث الذي ي ف لفظ القدير في حديث النبوي الشريف رواه الحاكم وصححه ووافقه على ذلك الذهب رواه الحاكم في ووافقه في رواه رواه حديث المستدرك وصححه وصححه ووافقه الذهب في عدل اسماء الله ن الحسنى ل عليه、وسلم. الرقيب القديم وكذلك رواه كثير من من علماء الحديث كتب ا ل س ن ة مثل أ ب و داود ورد بن م ا ش ي فهو وارد في ا ل س ن ة كلمة قديم وكذلك ا ر د في السنة و أ و ر د ه ا ل إ م ا م البيهقي في كتابه ا ل أ س م ا ء والصفات لأن البيع فقال ق الامام خ س ب ا البيهقي الجبال فيه القديم ليس بمعنى القدر في الزمان هذا لبن الذي ربما يتبادر الى الانسان انما القديم قال ا ل إ م ا م ا ل ب ي د ق ي بمعنى السابق السابقه و ا ل إ م ا م البيرقي يقول, يقول عنه ا ل إ م ا م الذهبي لو أ ر ا د البيهقي أ ن يتخذ لنفسه مذهبا لطعن كل الناس للشاسع عليهم منه إ ل ا البيهقي له منه على الشاسع هو احد نتيجه المدارس ر س ة ل ش ع ا ل ع ي ة ا ل ش ع ر ي ة ب ط ر ي ق ة المحدثين إ ا م الإنان الذي الأسماء أورد نقض و ش ر ك ه ا قال بمعنى التامر واتى بالادله من علم ا ل ل غ ة العربيه و ا ل ة ا ل ش ع ا ل ق ا ل ق د ي ر ه الشرعيه وسلم ثم ا ل ص ف ة ا ل ث ا ل ث ة وواجب البقاء الله سبحانه وتعالى ويجب البقاء ثم عرف البقاء بقوله رحمه الله تعالى وهو عدم طران آل العدم إ آل ذ ن ا ل ص ف ة ا ل ث ا ل ث ة البقاء الله <سؤال> سبحانه وتعالى لا يجوز عليه العدم تنزه الله سبحانه وتعالى أ ن يفنى على ان يفنى وهو عدم قران ي العدم ولكم أ ن ت ق ر ا و ا سلام عليكم ورحمه ك ل ل ه و بركاته كيف سيكون مسلمين كيف الشيخ بيت الله لا ي ح د ي آه. آه، <تصفيق> <موشكلة>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وواجب البقاء وهو عدم طرفان العدم الله سبحانه وتعالى يستحيل عقلا أ ن يكون لوجوده ابتداء ويستحيل عقل ا ونقل ا وشرع ان أ يكون لوجودي انتها ء سبحانه وتعالى قال سيرجع إ ل ى ا ل س ل ب أ ايضا على ا ل أ ط ف ا ل هذه على الاطفال اشاره إ ل ى نفس الـ الـ الـ الاختلاف لكم في الحاشيه تعليق بكرم شيخ نزاره مفيده في الايه القرانيه وهو الاول هو الاخير هذه الايه ق ط ع ي ة ا ل ث ب و ر ق ط ع ي ة الدلاله على اتصافه سبحانه وتعالى بصفتي القدم والبقاء ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وانه تعالى مخالف لخلقه, وأنه تعالى مخالف لخلقه. هذه ا ل ص ف ة تحتاج إ ل ى و ق ف ة منا سنقرا أ ل ل ش ر ح ا شرح الشيخ ثم بعد ذلك سنتوسع قليلا في المعاني ا ل م ت ع ر ق ة بذلك وانه تعالى مخالف لهم فلا يشبه شيئا من مخلوقاته الله سبحانه وتعالى لا يشبههم لا ي ش هذه ا ل ص ف ة تنفي ذلك مطلقا في الذات وفي الصفات وفي ا ل أ ف ع ا ل ب أ ي وجه من الوجود فلا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبهه شيء منها وكذلك المخلوقات لا تشبه الله سبحانه وتعالى في شيء منها لا في ذاتها ولا في صفاتها ولا في أ ف ع ا ل ه ا تعالى الله سبحانه وتعالى أ ن يكون شبيها ل أ ح د مخلوقاته تعالى الله عن ذلك ثم استدل الشيخ بما يستدل به أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه على مدى قرون ط و ي ل ة وهو قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فِي ا ل ل ه من باب ا ل ف ا ئ د ة مقلما الضرب اكتب تحت هذه هذه ا ل آ ي ة ه ي أصل أصول هي أ ص ل أ ص و ل عقيده ة أ ل اهل ل والجماعة الآية القرآنية س ن ة ذ ه هي ي س ت أطنة وليست صفةً السنه ي شيءًا والجماعه ه و س إ ذ ا فهمت هذه ا ل آ ي ة فهما سليما ع ق ي د ة السلف الصالح تصير مثل القمر والشمس ت ص ي ر مثل الشمس في الظهيره واضحه ة ونقف الشمس إذا م ت هذه ا ل سليما ليس كمثله آ ي شيء ة فهما فهما و ه و ا ل س م ي الفطير طيب ي ع نتبعوا ا س علماء ا ل إ س ل ا م والمتخصصون والمتعمقون في ا ل ع ق ي د ة و خ ا ص ي ع ن ي ق ر ابن الحسن ا ل أ ش ع ر ي إ ل ى الباهل ي إ ل ى ا ل ب خ ل د ا ل إ ل ى غير ذلك كلهم عمل ولكن اشتركوا في بناء بناء هذا البناء مثير إ ل ى درجه يمكن ب إ ع ا د ة تجديدها أ ن ن ك و ل ا ل ن ز ا ن و أ ن ن ض م ع ا ل ن ز ا ن توزن به ا ل أ ف ك ا ر والعقائد والديانات الى ان يرث الله ارضه من ع ل ى ه لدقته هو دقيق جدا وثقيل جدا في نفس الوقت يعني هو ميزان يعني خذ م ا حط عليه الظن ينقل من الويوز لو ح ع فيه الجبال الدنيا كله هو ميزان صلب قوي جدا وفي نفس الوقت هو ميزان دقيق أ د ق من ميزان الذهب يعني لو اجبلت ارضا من اجبار لكن شعرا بجانب ت خ ب ي ح ولكن كيف يفهم هذا يفهم هذا اذا درست ا ل ع ق ي د ة ا ل ا س ل ا م ي ة د ر ا س ة تتميز بالتحليل والغوص الاعماق أ ن ي وراء السطور ت َ ل َ م ْ يقل َُ النبي َُِّّ صلى ََّ الله َُّ عليه َ وسلم ََََّ تدبروا ََّ في مخلوقات ََِْ الله َِّ ولا ََ تتدبروا َََُّ في داء الله َ وَشِئِتُوا َ فانه لا ي ختمين ن يحيط م ن به الفكره والأرض ما هو السر وما هو ا ل م ف ا ح والله يا خيالي انت حتى في كتب ا ل ع ق ي د ة ي ك و ن مقصد بطريقه ة نافعه لذلك اكتبلي ت حتى ل س و مثلي م الشيخ ط وهو ة ل ى ل م ي ع بقير كيف ي ت ح ق ق نجم المثليه ان نفهم الصفات التي لا تنفك عن مخلوقاته ت ا ل هذا مفتاح عظم واحد هذا مفتاح ثاني اذا كان ا ل ح ما هي الصفات التي لا تنفك عن المخلوق يعني لا بالمخلوق إ ل ا وهو متصف بها ما دام مخلوقا إ ذ ا الشرك ه ل ا ل ي ان الخطوط الخطوه الكبرى في تنزيل الله سبحانه وتعالى لن يماثل ن ا ا د ل خ ل و ق مخلوق قياني إذا نشكر شعر ح د في ا المخلوقات الله نتفكروا ذات الله لا منها الفرق لكن يعلم فإنه يمكنكم في فكرة تسرق كيف بين الخالق والمخلوق إ ذ ا لم نتدبر المخلوقات وما هي ا ر ت ف ا ع ه ا العلماء في المدرسه ا ل ا ش ع ر ي ة تفصلوا بذلك فصاروا ملفته وقالوا هناك ا ر ت ف ا ع لا تنفقوا عن المخلوقات يجب عقلا وشرعا ان ينبه الله ا عنه يعني لما علمنا بالتدبر والتفكر في مخلوقات الله أ ن هذه الصفات لا تنصح عن المخلوقات والله تعالى قال ليس كمثله شيء إ ذ ا ينكش عن ذلك أ ن ه تعالى لا يتصف بهذه الصفات أ و ل صفه لا تنصح عن المخلوق أ ن ه حادث اذا الفكره رقم واحد الفكره الله ت ع ا ل ى وتعالى م ل ج م أ ن يكون حادثا في ذاته أ و حادثا في صفاته أ و حادثا في أ ح د الصفات هناك من يجوز أ ن تكون الصفات حادثه هذه الصفه ا لا تنفك عن ا ل م ط ل و ب ا ت ان يكون حادثا س ب ح ا ن هذا وتعالى ه ينافي ص و ر ه سبحانه ينافي ص و ر ه سبحانه وتعالى ا ل ش ف ك ه ا ل ص ف ا ل ث ا التي لا تنفك هذا ج ر ء عن ا ل م ط ل و ر مستحيل مستحيل المطلوب ماذا؟ هل, كان هل في عم عم ما ح و ا ل مخلوق الا وله حدود ه إلا ميني؟ تعالى الله ما خ و إلا و محضوظ ع ان يكون محدودا تعالى الله أ ن يكون محدودا الى م ع ا ف ا ة هذه تسمى البديهيات وتشير إليها الجاية ثالثا ل هذه ازوجه ل ضمن ا ل ح و د المكان المكان هل ي ت ص و ر في العقل مخلوق ليس له حيز وليس له مكان أ ب د ا لما اقول ليس له حيز يعني معكش حدود ارجع إ ل ى نفي هذه الصفه لذلك في ا ل م ك ا م ا ل م خ ل و ق إ ل ا وهو في م ك ا ن إ ذ ن ينتج عن ذلك أ ن ه م سبحانه وتعالى منزهم عن ه المكان ى على ل ا ولو كان في مكان لمازل جميع المخلوقات التي هي في امتنا والله سبحانه وتعالى ليس ك ي م ن راجعا ا ل ه ش ي ن راجعا الزمان من الذي خلق المكان ومن الذي خلق الزمان الله. الله. الله سبحانه وتعالى قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان, كان الله ولم يكن شيء غيره ينتبه إ ل ى سيدنا علي ولكن العلماء اجمعوا على ذلك كان الله ولا مكان ولا زمان, كان الله ولا مكان ولا زمان ثم سبحانه و ت علماء ا ى خلق ل ا ك ن الزمان وخلق ل ا م ع الفيزياء يقولون ان الزمان والمكان مخلوق علماء الفيزياء م ت خ ص ص و ن لذلك يقول و ن الانفجار الكبير تسمعون بالدين برد يقينا يقولون ان في نقطه الصفر ونقطه البدايه انفجر في تلك ا ل ل ح ظ ة ا ل ز م ن ي ة ليس ح ل ي ا فقط والجسميه اذن كذلك انتشرت أ ب ع ا د معها بمعنى الزمان وبمعنى المكان قد يسعد العقل أ و يسقط على العقل ن ف س الزمان و ن ف س المكان هذا عجز في التصور ل أ ن العقل لا يطيب كل شيء ولكن من حيث الحكم حكم الله سبحانه وتعالى وعدمنا انه ليس ك ن د ي أنه ليس كمنتي شيء لذلك ت ع ا ل الله أ ن يكون في م ك ا ن أ و أ ن يرده أ و أ ن يجري عليه زمانه ق إ ل ا هو م ر ت ب مرتب م ن أ ج الله ا سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وتجد ان البسطوطات مركبه للاجسام بدلا من الاجسام مركب من اعضاء واعضاءه مركبه من خلاياه وخلاياه مركبه من ذرات وذراته متكونه من نمرام و ف ر و ت ا ن ثم بعد ذلك اكتشفوا ان البروتون تكونت من ك و ر ك ا ت ثم قالوا الكواركات فيها علاقات للكواركات ثم اكتشفوا نظريه الاوطان حقول من الاوطان ثم قالوا هناك وليد من الضوء يعني لا ينتهي التركيب والتجريب التركيب ولا هل يجوز ان يكون النداء مركبا من اجزاء وارعاق والسبيع و ليس كمثله الشيخه و ا ل س ت ح ي ع ل ي ه البطيء سبحانه وتعالى ويستحيل عليه الزمان سبحانه وتعالى ويستحيل عليه القيود ويستحيل عليه التركيب يدخل على الذات على تصور هو ذلك مركبة وليست في مكان وليست في زمان وليس لها حدود تمشي ا ل آ ن تمشي تمشي تمشي تنفي ماذا يقال لك يقال لك هذا لا يتصور في العقل مفهوم هذه ش ب ه ه عدد واحد هذا لا يتصور في العقل فهذا صحيح أ ن ه لا يتصور في العقل لا ا ك ت ب قال سيدنا أ ب و بكر الصديق رضي الله تعالى عنه العجز عن الادراك ادراك ل والبحث في ذات الله اشراك حسبك ان تؤمن به وان تعجز عن تصوره وسيدنا الامام الشافعي كذلك له مقوله يقول فيها حكمك ان تؤمن به وان تعجز عن تصوره نعم العقل عاجز ان يتصور الذات الالهيه ولكنه مؤمن بوجودها ويؤمن باحكام الصفات ر هذه راي تعبيرات دقيقه نؤمن بوجود ذاته ونؤمن باحكام صفاته سبحانه وتعالى انه متصف بالقدم انه واجب الوجود إ ل ى اخره、سبحانه. انه منزه ان يتصف بالصفات مخلوقات ضعيفه ثانيه هو خلقها الى اخره اما ان يتصور العقل حقيقه الذات الالهيه فهذا الله عز وجل قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ح ف ب ك أ ن ت ؤ م ن وأن به ت ع ب ج ه عن تطوره اظن أ ن قوله ا ل إ م ا م الشافعي أ د ق تم قولا ا ل إ م ا م الشافعي دقيقا جدا وهو من السلف ا ا ل ل بين ق و ل ا ا ل إ م م ا ا ل ش ا ف ع ي في من تفكر ذ الصالح ت ا ل ه كأنه ر يوجد تشميش في ا د و ر ة ص دائما لا وما قيام ذات الله من تفكر في ذات الله تقبع تشوي تفكر تفكر ذات شوش في في من فانتهى إ ل ى ص و ر ة فقد جسم كل باب ش ا ف ع ي من تفكر في ذات الله فانتهى إ ل ى ص و ر ة فقد جسم ومن انتهى إ ل ى العدم المحض فقد ع ق ل من جثم ومن فانتهى تفكر في ذات تفكر ذات في فقد في صورة الله الله إلى فانتهى إ ل ى ا ل ع د ل المحضي يعني قالوا لعز وجل مجرد ف ك ر ة في الذهن و هو ع ب ا ر ة عن عدم ل ؤ م ن نحن بوجوده ومن انتهى إ ل ى ا ل ع د ل المحضي فقد عطل أ ي عطل أ ن ه ذات سبحانه وتعالى ح ق ي ق ي ة متصف بصفات ح ق ي ق ي ة سبحانه وتعالى فقد عطل ومن آ م ن به ومن آ م ن به ووصفه م آمن ن به و بصفاته ونزهه عن صفات مخلوقاته فقد نزه اي وصف المولى عز وجل و ن ذ ه ب في نفس الوقت أ ن يماثل المخلوقات فمذهب اهل السنه و ا ل ج م ا ع ة لا هو تجسيم ولا هو تعطيل ل السؤال ل ى حسب إذا كان ا ا ى شرح شاء قوي سيجيبون نجيب عليه التسيذاتكم في العقيدة عليها لن الله إن واذا كان السؤال قصير فيه ف ا ئ د ة أو كذا لا باس بذلك ان د إ شاء الله توشيخ ا ل ع ق ي د ة يشرح لك الحديث هذا ويجيبه عليه فضلك لا تتطف بخفات طفلك التعطير يقول الله وتعالى سبحانه ذات لا حقا عنده أن هو هذا يخالف ا ل ق ر آ ن الكريم ويخالف ما علمنا إ ي ا ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنه نجوها إن نقلم عن نحب إن وخياني الآن بالنسبة تنقتم قسمين تنقتم قسمين شاء الله العملية شاء الله السميع البطير الآية بيش بيش بيش طيب يأتي ليس شيء سوى وهو كمثله هذه هذه إلى إلى حكم الآية أ ن ا راني متساهل لاني شذاذ ازياء في السن وكلكم أ ك ب ر مني س ن ة ي ع ن ي استحي منكم لكن ا خ ي ا ل ي ركزوا ونقصوا من تشويش قل لي انزال كيف كانت اجيبولهم مشاء الله ا ج ب و ا اعطاء ل ل د و ر ه في نظام ذيك ط ليس كمثله شيء وهو ا ل ص م ي ع البطير ا ل آ ي ة القسم ا ل أ و ل ليس كمثله ليس كمثله شيء هذا القسم ا ل أ و ل العلماء قالوا هذا تنزيه وهو السميع البصير هذا اثبات أ ل م يكن المولى عز وجل قادرا أ ن يقول السميع البصير ليس كمثله شيء طيب العلماء قالوا قدم سبحانه وتعالى التنزيه على الاثبات ليكون أطلاً لهم قدم الله سبحانه وتعالى التنزيه على ا ل إ ث ب ا ت ليكون أ ص ل ا له فقال العلماء هذه ا ل آ ي ة هي أ ص ل اصول ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن نعلم الناس التنزيه ثم أ ن نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات م ن ز ه ة أ ن تكون كصفات المخلوقات مفهوم خيالي هذا يعني السر في ا ل آ ي ة ليس كمثله شيء وهو السميع البقيع فقدم التنزيه على ا ل إ ث ب ا ت ليكون التنزيه أ ص ل ا ل ل إ ث ب ا ت والله هذه ا ل آ ي ة ع ظ ي م ة جدا ن س أ ل الله أ ن ينفعنا بذلك ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ا ل ص ف ة التي تليها غني عن المحل غني عن المحل وقد شرحها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله أ ي ذات يقوم بها هناك من ا ل ط ل ب ة من دائما يفهم هذه ا ل ك ل م ة المحل بمعنى المكان、لا. المحل هو مصطلح خاص في ا ل م د ر س ة ا ل ا ش ع ر ي ة يراد به الذات التي تحل فيها الصفات ف ك ل م ة المحل هنا ليس بمعنى المكان إ ن م ا بالمعنى الذي شرحه الشيخ تعالى الله أ ن يكون في ذات يقوم بها ما هي ا ل ع ق ي د ة التي تعتقد أ ن ذات ا ل ب و ل عز وجل تحل بذات اخرى هذه ا ل ع ق ي د ة اسمها ع ق ي د ة ا ل ف ل و ل عقيدة الفلول ما معنى ع ق ي د ة ا ل ف ل و ل ع ق ي د ة ا ل ف ل و ل أ ي هناك عقائد وديانات تعتقد أ ن المولى عز وجل ذاته تحل في ذات أحد م خ ل و ق احد ت ه موجودة عقيدة ا ل ل ل و أن ي ع ت ق ا ذات أن ل مخلوقاته و وجل ل تحل ى عز ذات أحد في م مثلا النصارى يعتقدون أ ن ذات المولى عز وجل حلت في سيدنا عيسى هذا ر أ ى أ ح د المدارس هناك من النصارى من لا يعتقد ذلك إ ن م ا يقول هو إ ل ه بالمعنى الحقيقي لمن إ س ل ا فرق تسمى الباطلية وقد الإمام الغزالي كتابا ق الكلمه م ل وجل عز ذاته واتحدت ذاته و ذ ه أهل نحلة يقولون والإلحاب الزير كما الشيخ عبدالله المقرر في في في غني عن المحل اي ذات يقوم بها إ ذ لا يكون كذلك إ ل ا الصفات يستحيل أ ن تحل الذات في ذات أ خ ر ى إ ن م ا اذا وجدت ذات ما الذي يقوم بها هو صفاتها ا لذلك ي يقوم بها أي هو بها صفاتها ذ ل والله سبحانه وتعالى هل هو صفات فقط ام هو ذات م ت ص ف ة بصفات لذلك ي ت خ ي ل عقلا وشعبا أ ن تحل ذاته في ذات أ خ ر ى إ ذ لا يكون كذلك إ ل ا الصفات ومولانا جل وعلا ذات يتنزه عن ذلك ي ت ن ز م ان تحل ذاته في ذات اخرى قلنا عقائد الشرق يوجد في الفرس ا ل س ا ب ق ة مثلا ا ل ب و ذ ي ة إ ل ى ا ل آ ن ع ق ي د ة الطويله عند الهند أ و ا ل م ا ن و ي ة كلهم عنده معاني هذا ما يسمى أو ما يسمى ذو الفولكولور القطب الشعبية منذ الصغر يتعلمون ويعتقدون منذ يجوز الآلهة أ ن تسكن في ذوات عمالقه او في ذوات عظماء ربما عندهم صنع التاريخ مفهوم ان شاء الله جاء الاسلام لينفي ذلك وليصحح تصورات الناس المخصص هذه ا ل ع ب ا ر ة تحتاج إ ل ى شرح ولكن لابد أ ن نفهم أ و ل ا ما هو التخصيص ما معنى التخصيص ثم بعد ذلك ينبني عليه تعالى الله عن التخصيص وعن المخصص ص نسم تعريف ت ي ا ل خ اذا قلت لكم مثلا انني سهرتم على اللوح شكله ما هي الاحتمالات في اذهانكم التي قد ي أ خ ذ ه ا هذا الشكل هل يمكن حصر الاحتمالات ك ث ي ر ة جدا كل تغيير في ميليمتر هو الاحتمال مخالف للاحتمال الاخر ف إ ذ ا رسم على دوح شكل مخصوص هذا الشكل هل يتصور في العقل أ ن هذا ا ل ت خ ط ي ص مش كان يمكن ان نرسم هكذا ا ل د ا ئ ر ة صح ا لا طيب هل يتصور هذا ا ل ت خ ط ي ص جاء من العدم بمعنى هذه ا ل د ا ئ ر ة هي التي أ و ج د ت نفسها بنفسها على هذا الشكل ي ف ي ل ذلك العقل فقال العلماء عندما نظرنا في المخلوقات وجدنا أ ن لكل مخلوق خ ا ص ي ة تميزه عن المخلوق ا ل آ خ ر ووجدنا أ ن هذه الخاصيات لم تختارها المخلوقات ولم تنشئه يعني ش ج ر ة هل هي اختار ت أ ن تكون على ذلك الشكل أ ب د اذا إ العقل يوجب من فعل بها وخصصها بتلك الخاصيات إ ذ يستحيل في العقل ا ل يخصص المخلوق نفسه بنفسه لذلك قال العلماء كلما نظرنا إ ل ى تخصيص أ و ج ب العقل وجود المخصص الذي يخصصه بصفاته ب ذ ل ك المخلوقات تدل على وجوده سبحانه وتعالى بهذا المعنى, بهذا المعنى. هل هذا المعنى لائق بذات الله هل يجوز أ ن نقول الله سبحانه وتعالى خصص بصفات دون صفات خصص بذات دون ذات خصص ب أ ف ع ا ل دون أ ف ع ا ل تعالى الله عن التخصيص وتعالى الله عن المخصص في ذاته وفي صفاته وفي أ ف ع ا ل ه مفهوم خيان ي شاء الله اذا هذا يعني تقريبا قربنا المعنى ما معنى التخصيص فلنقرا الشيخ كيف شرح لنا هذا المعنى قال و ا ل م خ ف ص أي الفاعل لتخصيصه الممكن ببعض ما يقابله ببعض ما يقبله هذه ع ب ا ر ة تحتاج إ ل ى شرح ونظن أ ن الوقت قد ذ ه م ن ا ن ذ ه م الله سبحانه وتعالى أ ن يوفقنا لكي نؤمن في البلد القادم اللهم علمنا ما ي ف ع ن ا وانفعنا بما علمتنا و ج د ن ا علما وعملا متقبلا ب ع م ت ك يا ارحم الراحمين وصلى الله و بارك على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه